وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقْتَتَ لَأَيِّ يَوْمٍ أُجْجِلَتْ لِيَوْمِ الْفَصْلِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ ويل يومئذ للمكذبين لِلْمُكْذِبِينَ أَلَمْ نُهْلِكَ الْأَوَّلِينَ